اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 م ن ا ل س م ا و ا ع ه النابلسي ي للعلوم ا ل الأمثال ه إن ي م أ ن ت ل ا ت ع ل م و ن ضرب ا ل ل ه م ث ل ا عبدا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 و إ ذ ا لا الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون و إ ذ ا لا الذين أ ش ر ك و ا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء ش ر ك ا ؤ ن ا الذين كنا ندعو من دونك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 ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله ا لكذب إ ن الذين يفترون على الله ا لكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أ ل ي م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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ض ي ق م م ا يمكرون إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون